عن أبي نجيه العرباض من سارية رضي الله عنه قال أبا نجيه الرأو دفمي عرباض من سارية جدنيني ربي سرها جالتون جده وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نقا رحمني سراتها جراتون برس جل موعدة برستك بليغة جرسة جرسة دعقت كترجت وجلت منها القلوب كقلب إررىفت وذرفت منها العيون كإج إرّت انجلت مما انجلت جت فقلنا نجنن يا رسول الله يا إرجما ربي كأنها مواعدة مودع إثنتن أقجرسنا من متى دامتوتي فأوسنا مي وندا مكاجر أنين وقال رسول ربي نجرا أوصيكم بتقوى الله إثني دامسودا ربي والسمع والطاعة ajchufi daghe fi patuan, isini jan ni isini dama ajani rasul sallallahu alaihi wasallam wa anta amara alaykum ha ithin ratshu Mamullei abdun gabriji daghe padai erguma tarjuma muslimata haytu fa innahu sha'nin minkum نمن إسنير ترى دنيا تنبوبة فسيرى أرجو رفتأ اختلافا كثيرا والأبي هدو والأب نمني والأبو هدو أرجو رفتأ نمن ربي أمري إسار إرسى فعليكم بسنتي كراكي يقبضون إسنيرها هاجرات وسنت الخلفاء الراشدين سنة يوقا كرا ورّ خلفاء ورّ نابو دهفو ورّ قاجيلو المهديين ورّ ربي كرا قاري إسان قاجيلشي كرا إساني كبرت لا أبي بكري، علي، جرا كرنيني الراشدين عليها كنينة سنة سنة بالنواجذك على رفاه السنين وإياكم إذن درجة ومحدثات الأمور وانتوتها رودينك سنمن في درة إذن أرجاء الرّابقات الرا نجت بدعائه فإن كل بدعة شفت بدعة توم ضلالا جلنا بدعا جلنا الرّابقات نجت أنجت رواه أبو داود والترمذي حديث كما أبي داود في الترمذي يودهسه وقال الترمذي ترمذيني يليه حديث كوني غاري دله صحيح له جرد جهود الترمذي الحديث كما اقوم هذا الحديث كما رسول ربي واحد دامني وان توت ولما أرجودا دينه توقف جرس رسول ربي جرس أنقني جرس قلبي نمتقه كأجل أنجلا تؤمن من كلمته رسول ربي أدب بعسني وأنسى لبر باجسو خجل في سني نما اتوى مجدو لمن كبلك أبى مقابا القسمة رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثا كنا كيفت جرس بريدة كنا جرسو جهت سهابي جاء وجلت قلبين ننرفت تجرؤ في القسمة اجتين ننرجع راتجروسن الراع كنا وجلت جيتشون قلب رفتهورة قلب سكؤورة صداتي كتابي ربي يمبير جروسن ذرفة جيشون امو اجي انجلا اوووو إم امام بوي جيشون رسول ربي قصتنا كيستي واافر والكبن توقو تقوى ربيتي تقوى جيشون قبركي جدو فيتي في جدوان سداتو جيردو كايتو جيشون كما اتجدنا خطاب الشريعة يوقع يامسا للابي شريعة فلأتيه كانان جردوكا يتججو واني قبركسو داتو ربي إساتي كلمتا رقيفةو في اي جججونا نما ربي نما راتموسيس نما إسلاما نمني نما راتمويس قبر اللي نما قبرا ننبليسا أي أي تني موت ما إسا هنكأبلو خنافي قبر التجدراني رسول ربي والصفون كني جل قبر دبيلا لنيتي أقصهما صدف أرتي سنة تيجابات داع رسول ربي صلى الله عليه وسلم قبضنا كيس <سايوك> يقرأ <أر> بانشينين الرتجرة داجرا، أفرف الرتي بدع الردورган، بدع حديث عيشة حديث شنب في الرتي كراني تنين دبر سنه بدع انتني وانفقت طرق، والرسول ربي صلى الله عليه وسلم سحابة إساني كجيلان الرابك أثيسني يراد organi ربن الاني بدعاء ارا نهاتيسو حديثني دقدمي سدس سوكوني بواهدو قبا بوا حديثا كنرا ارغنو كسا توقفان غرسه هيستي ويتنمي غرسان دانغا هو وقلبي نملافسو نمت هموجته لما فاء يروعي ملان يوكا ريكون وانما هيماني أباؤه سنبهكون قبلج شودا ريكور أيونام نواصي تيمي وان سنبهكون برباتشي ساتهو لما نما جرس نما نودبلي جلاني كهادش شو نما دبله رسول ربي تنو دبلي جلاني صحابان كهادش شو افرف مال كات نبي ما رسولا ارا وان دفو جرو او انهن دفن رسول ربي صلى الله عليه وسلم بهني نمتيه موكنا شنف وان سدر ربي قب ولي دام ملك الدنيا في اخره اذا كيفت ديوان ارغم وجج وان صدا ربي نمافدو وليد آمو برباتك سجد شورا جهفا سننا رسولا قبطو اسي إرد تصبرو إرداء برباتك سجد شور كان إرار گنا تربفا تقوم خلفاء الراشدين يو واجد إي إسان كيسا يو نمن برو يو تُكُ كَيْسَا فَلا إِسَاجِ دِ حَضْرَة ابَتَن جِكُ بَكِنْ يَا فَمَارِي يَا بَبَكْر جِچَغَرَغَايُو جِرَنْ جِچَابِ بَكْرِي قَبَتَن جِچُو عُثْمَانِ فَالِي جِچَغَرَغَايُو قَبَتَن جِچُ عُثْمَان قَبَتَن جِچُو تَرْتِيم لِأَكَنَ خُلَفَاءُ huudejä, joon, varbatti saa tahu, hän ei räägänne jäyty, dinkes onneen ihanaa, jiratin, vaan sanoo huudeju, jo guru, hadis hundu, hapfazu, kabuqmati, barak Allahu fiikum, nijjabatda, vori hadissa hapfazajir, tanssinnin, hadissa